صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المستриفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أ فلا تعفنون وكم فضل من قرية كانت ظالمة وأنشأ لا بعدها قوم آخرين فلما أحسب سنا إذا هم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 فَنَقَمَ السَّمَاءَ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ لَو أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنَا مَا هُمْ مِنْهُ مُلَدًّا مَا إِن كُنتَ مَفْعُولًا بَل نَّقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زاهق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 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن يرضى وهم من خشيتهم مشفقون وَمَن يَقُل مِنْهُم إِنِّي إِلَهُم مِنْدُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ لَجْزِ الظَّالِمِينَ وكفروا أن السماوات والأرض كانتا رفقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن سميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء تقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسلحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ميت فهم الخالدون كل نفس ذاتي فَالْمَوْتُ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وإلي لا تُرْجَعُونَ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ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 فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسول من قبلك فحاق بالذين تسخر منهم فحاق بالذين تسخر منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلككم بالليل وال نَهَارِ مِنَ الرَّحْمَانِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ أَمْ لَهُمْ آَلِهَاتٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُنَّ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ بَلْ مَسْتَعْنَاهَا أُلَاءِ وَأَبَاهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُوْقُ أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يتنعكم الدعاء إلى ما ينذرون ولئن متتهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إن ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم السُّوء شيئاً فلا تظلم السُّوء شيئاً وإن كان مثال حبة من خردل أتينا بها وكفانا حاسبين ولقد أتينا موسى وهعون الفرقان وضياء وذكر للمسقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له مكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ لأبيه وقومه ما هذه السماتين التي أنتم لها عاتفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباءكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنتم من اللاعبين وكم رب السماوات والأرض الذي فطرهم وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لا اكيد ان اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين فجعلهم جذانا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون قالوا من فعل هذا بالهتنا انهنا من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 وقالوا حزقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخفرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين وَوَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَتَهُ وَكُلٌّ جَعَلْنَا طَالِحِينَ وَجَعَلْنَا هُمْ أَءِمَّتَيْ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إلیهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاتِ وَإِتَاءَ الْزَكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبْدِينَ وَلُوطًا أَتَيْنَاهُ حُكْمَ وَعِلْمًا ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائف إنهم كانوا قوم سوء فاتقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ مادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم فوء فأغرطناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرط إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين فَتَهَمْنَاها سُلَيْمَانُ وَقُلْنَا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يَسْبَحْنَ بِأَمْرِهِ وَالطَّيْرَ وَقَدَّرْنَا فِيهَا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُم شَاكِرُونَ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فيها وقلنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يعصون له ويعملون عملن دون ذلك ويعملون عملن دون ذلك وقلنا لهم حافظين وأيوب إذ ماذا ربّه أن مسني يضر وأن تأرّح الرّاحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس الكفل لكل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين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 وزكريا إذ ناداه ربّه رب لا تذرني فرضه وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووَهَبْنَا لَهُ يَحِيَّ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخِيَرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَادُو وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاسِرِينَ والتي أحطنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقصعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون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 واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبطار الذين كفروا يا ويلنا, يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا فالكنا ظالمين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 الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيتها لا يسمعون حسيتها وهم فيما مشهد أنفثهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر